احبك واستحي منك ولا ادري ويش اسوي لك اخاف تزعل واخاف اسكت تعذبني احبك واستحي منك ولا ادري ويش اسوي لك اخاف اصارحك تزعل واخاف اسكت تعذبني احبك واحترم طبعك وتعجبني يا ذاريبك احبك بعد روحي ولو حبك يعذبني احبك وانت ما تدري احبك صدق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 انا من سنين غاضيب وجنب عنك يا الغالي إذا بتقول جنبني أحبك واستمع شورك وتفكيرك وترتيبك أحبك وارتجي عطفك وصمتني فيك يجذبني أحبك واستحي منك ولادني ويش أسوي بك أخاف صارحك تزعل أخاف اسكتت على